أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله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 إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال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 منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض 113. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم 114. لولا كتاب من الله تبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُلِّ فِي أيديكم من الأسرى، علم الله في قلوبكم خيراً، أي علم الله في قلوبكم خيراً يأتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن يُرِدُّ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَدِلٍ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين آمنوا وحاجوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين أوى ونصوا أولئك بعضهم أولياء بعض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 وَأُلُوءُ الْأُوْحَانِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ عشر كان عشر كشاني تطبات نادو. وكنا كمديا يعشر الذي ينوس عليه. كنا سب سنوات قرآنك كقرآن Shaniyow saban aayado oo ka kooban yahay aayado ka uu yeleeynaado wakabillaa wanaa aay ahna midan sura Al-Anfal hayd saniyadowato nadna waaqo adiyahay khana mida sura da ugu na danbay saayadeeda ku hirirsan yahay harga ashirki hore waxa ay ku مرك غزوة بدر الكبرى إلى ما تي، قال الذين أذابوا الأبد اللوذي، أمر أبناء يمن، واعدو لهم مصداق من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تمضون من شيء في سبيل الله. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أي داس عجل يودن بيجي قال كي مشركين تي كوجا من بدك تبادلنا لي عرسك أي بالله في إن سو بنا هالامرأي سوونا إنه أباؤ السميري كاشان درو وأمرك هيك تي حديث أي نبات جليه إياه جو إنسان هو أولادي وحى إنتي كهران أي نبات جليه دورثاننا نبات جليه للقادر حدي أبابولي يدعى الوظانة حدي كان أبابول كي يدعى الكواد تعالى تعال خدي وحول وانجناحه حدي قالا ذؤ إيشان لسلم النبض قليو لسلم قراكلو عنو إيش ما يلبه ذقراوة حدي النبض قليو ويشا أي عداوة يا عرادي يا أبابو الخدايان أي نبض يا لايستان حكودين فجنا عليها أذيقنا النفذ قليلا يسانو إيلو والنفذ قليلا لقل مارك هذا النفذ قليلا لقسو ولقالها أمين إلهي أبو رتوبة بينيي خائن وينا ذيوي أما أنا أهل معها هو توكل على الله مارك أي النفذ قليلا سعجه ديان أذناء النفذ قليلا وحاج إدام نساتاي إدام نساتاي إدام وتوكل على الله أبوين ترساره إنه أبو هو أبو السماء اللووشان قرأ إليكي ومغلط بدونه ووحدا إننا باتجاليه أيو إيشان أي بقاريا شرقو الخوضان وإلى إيهن مركو إيش ديكتو نفدنا نروم إيشو مركا أبواركو قادة الله المغلق <تصفيق> العليم إله أدوميه إيسا أحواشه أدأو قفكرون شاكاية إيه كابين شاكاية إيه يكذا عدى يكغغلسكا يميد البال لو ايقان كانوا مكل ياوي لو هذالو اي هاداي نبت قليو ايشان كان النبت لقد وفي نفس الوقت الله اسكنيس ويه يريد قال هذا جالدا والنبت قليو اي أي جديين اي ولا يخدعوك اين يكون دغران اول روان مركز نبت هذا علو النبت اوه اين أحكي أقول فإن حسبك أعتك غفلا اللهم عبدو تحقه كلمة حسب إلى أراده حاجية أن خالق ما هانا مخلوق أقلم حسبك باكمدة تبارك كمدة تعالى باكمدة تقدس كمدة سبحانك كمدة وعن إباه لمورنك وعن إباه أما حسبك أما تعالى أما تبارك أما تقدس أما سبحان وحن إباهين لما أورانكارو حتى فإن عصبت أحدك كغوفلان إن لغوثو لا فيكر الله إبا وينو إنو كغوفلان يهي وحد فوقاته هو إبا الذي ألوه أيضاك كن حاجيي بالنصري كرقار كيسا بدر هدين لغوثاك ألم معي يا أمرا إكتا كياني يا غالدة دا قلبك دار روبح كوريدي يا روبك كياني porque sawali hore ku gargaray ma ee wax laga guri waayay wa bil mu'minin hu min intana alla ku gargaray oo hadaan tagtay madina al munawwara makkah al mukarrama nakhaajirte oo haduu tagtay يلعو اوسي يا خدرج قبل ما قاعده الى هاي ابنا قيل الا اسكورن جري من اصل يمني اصل كودي يمن بك سوجدين وقل يا لباتن سنو بيس خير قول عاين ما تش خليك نبيك امرك اوه ريسه ولا كل ما عقاب وكله كل ما مي مينك مالك هو اي ذا وتغلسن هاي خلااد غو ودئ قوسن كان بابي سي ايا ندهيس خديئة بالنبض المسيح أنها كانت تحاملين ومجالة ندفقيني كلك تجد النبي قوتك الإسلام من مريقتين أو القمار دمالي ولا كل للنقضي كلك سأرد بيدي أقوى بالشيكتين وإلهي لسبعانه وألف ضوي صدمي بين قلوبهم قلوب المؤمنين مركوا على أنصار بعض هذا وأوصي خدرجة بربي اللبطة على يا دكانة لي يا جدتي يا وطنتي والجمارك يا مجدلي يا ما يبلغتي كسرى إيمان يا محبه يا قالقى له يا مدمم وتجيء أوعى مخلوق سبب كريم سببته وعو مخلوقه ذو حقان عيو جسمه بوكوت صرفه كرا قلبه خمات صرفه كرا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن القلب بين اسمعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء قلت قلبك الله محمد الله مخلوق من محمدك شقنا كماله إذا إلى هذا قلبك هذا حميه كجرينا كساري ونقل أدنبيينا يليي قلت أصحى رسولك أمام مخلوقه لانتبرك إلا تسي بوحي لله وانفقته حتى محمد بحلعي ما في الأرض قلت قديسة وحكو سبحانه ماله الناطق وساميته سامد وملكه موسى ودهبك وفضله ولا عقته وبدروك ودمانته وجوهرته سامد بالليل والناطق حجابيل بين لعي روبين لعي أربين لعي فردبين لعي ثم رب بين لعي ما ألفت إيش ماتوا ميكرتن هينا قلوبهم أصار الله بيالك وذا لعده وذا ومن ثم هذانا أصار يمهاجرين قلبي غودما اذن ميدين كرتهنا ديغا او مخلوق قلبي وحكما قبان جارو جسمي ايو كو تصرفي سمايا ولكن الله أبوين بوينه اي الف بينهم اصدمي سائنه بعزيز عزيز قوم في شكاده قول قلب الله يغلب الى ادمي سكال كل قاعده كارو ولا يعرفه وارث من اررينا كما ba asankar min kasoor jeesay iska ma dhicin karo waalla uunkii sa ka aday hadana hakeemun maamul wana dsan amurti badan khasaynu wakay guri fari ko injanahu haday gaaladi u leexdan lisilmi nabad galiyo o in nabad qatan facina adiga na eelo la qado laha nabad galiyada على الله أبا وينكرك لا على غيره يا الحسكا إنه أبانا هو أبا كليهتا أيها الصمع وعلوم الشنقرة إذلك ومقرد بذن العليم أقال بذن وعلى صمع يهدن وإي يريد حتى يقال دونان وأنبت قليلا أي شيء جديا أن يخدعوك فإن الله أبا هو يبا الذي ألوه أيضا كوراكو حوجي بالنسره كرقار كيسي هي الكيسة أيها كوراكو حوجي وبالمؤمنين مؤمنين تبا إباكو حوجي وألفا إباكو حوجي بين قلوبهم قلوب المؤمنين مؤمنين تلا بيالكو أيها إباكو حوجي إسجع ليسي قل كورا أنصار ملك دنبانا نهاجريني أنصار وقل ذاتا أنصارا in heer madina ee rasuulka iyo dadka ee haajiray ee dalkooda iyo duuyadooda dawladda islaamka ah loo diisay adey macaankoodi waxa kamida fi surati من ashr ayaynu wujugti doona walidina tadawu dara wal-iman min qablihim yuhibbu man hajara ilay ليس كاللقاليو وأجنب الليلة أي مخلوقوا بذيهاي طبعا ذا هذه مدينة سداما يحبون من هاجر إليه ذاتك أهاجر أوطل أن يجعيهين ولا يجدون في صدورهم حاجة هذا يراتي اللابتوذة وحور قمار إيا, إيا كاين إيا قونسي ذاتكاين إيا قونسنايا اللابتوذة كمجرتو إسكادايني كجرتو ويصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحور الوذن بالخبر بينما و دورا يا المهاجرين وشين ايان عرور تود بي يا رحم الله انتي كسايح يا عبد الموفا مرتنا سينجين وما يوقش عن نفسه فؤلاء هم المفلحون ان سروا كل قدك سيدهسه ادهي عداله اي ارديكم مكانيي ما غير رسولك قال يا مهاجرين ديوطقتي وألف هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين children, theictus of Allah, were sent to Adobe, and the Creator and Avivah're لا to the passport there are the unfair fellow left he said they격 prayed against his birth which is blatantly theploitation of hisства and he was his daughter he returned to me ما أندومي كرتين بين قلوبهم أسرت هذا ولا بين الأسر المهاجرين ولا بين المؤمنين كهذه قلوبها كما تسر في كرتين وحق قلوب كوجلنا ماذا أذكرتين كل قلب وحق جل ولا هذا وصفة من صفات الله عز وجل عالم الغيب وشهادة إنه عليم بذات تسود لا بيلجوده وحق سجن كل با يقان إدلا تقام مل ما ألفت بشمد من بين قلوبهم لا بيالكوضة ولكن الله إبوينا ألف إسود بينهم مؤمنين تقل بيالكوضة يدعوا ولا له إسود دمي متكليين نخدين وصدق الله في قوله ترى المؤمنين إنما المؤمنون إخوة والرسول يقول المسلم أخو المسلم والقاسة رسول كتل ترى المؤمنين في توادهم وتعاضوا فيهم كما ترى في الجسد الواعي اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والعمى هكذا لغا ابيري ساسد مؤمنين تكون كذا كل كل كأ الله كذلك ولكن الله اي ألفا الالف يسد ما بينهم بعد عذلينه ابي عزيز الله ادوم ذكاوك يا ام الذي حكيم المام والاكسن اي يا ايها نبي حصبك الله مارك دور جهر للاحظ لا ليدك مؤمنين تاليح قر يا ايها الذين امروا قل كاين لدي الى صدح قر يا ايها النبي اللي يلا قصوبناه قشريف يتحقيني يقيمين وهو يرقراتيه ابسيي احانا النبي لماذا ماذا لقاما مارمو فقال عزمين قائل اوه بيري يا ايها نبي حصوى على حقيقية قال شغلوتاي من رب الخزات والجلال اباقي وحا لا سداي نبي جا. نبي نمديس وحانا لو باذيي وخي قالها منافقين مشركين يهودا نصارا ويقول الذين كفروا لست مرسلا نبي لي عند كو سو ديرت لا ما اركو فالوب بنيي فاكن ماجيي يا, يا أيها النبي نبغى قيمك قبضانه حسبك أشككوا فعلاً الله أبا وينور كلما يهمك وعلى وعك مرجل يدلك من شأن ذلك وغيرهم في الدنيا والآخرة الله كافر فعلاً لبرك ما يجدون حنايا الله يا قوم رصنا وحتى ملكه نبغى مك المكرم كتاجي مدين المعور أسعدي في أول الهجرة kod bayisa ga Abu Bakr galen qaladi khazinaysaina kod ki bay Abu Bakr galadi wa nahay wa wa ilayna y Abu Bakr ladilo na wa ila halakatil umma wa إما كي نواقوكا نقوه ذيبا نركايا لو نظر أحدهم تحت قدميه أرآنا ماذا حكروا لسهيان خوصا بيساديه لهايين وأن أركي لهايين نبيك المحيير عليه الصلاة والسلام لا تحزن يا أبا بكر فين الله معنا ما ظنك بالسنين الله سالسهما لذا إلا أسدعك يا أي معالك القرآيا مركا مركا نفسه هذا سانا مدنا وغري كل كان ورر كانو حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين ومن حسبك كفر ديكو عفنتاي سكا الى انا تلاهي حسبك وحاكو غفلان الله ومن تبعك او فاعلك الله او ومن تبعك كو ادافتو او معنوه نوقو اي يا مؤمنين تاكو غفلان سكا الى شرشو من حسب الله يغار ايواركو وحاوي اديغ يا مؤمنين بأ الله حسبك كاف كذا وماني طبعك كعضب حسبك اديغ صوبناها وحاكو مؤفرن من جميع ما يهمك وحكو مرقيا إليك اديغ ايو وماني طبعك من المؤمنين انتينو بأ الله, الله كفره لكن المركب اللي يا مؤمنين دان السلام ماريسو اترى حسبك فعاكوا فأكوفلن الله وما ترقعكم من المؤمنين إلهي يا مؤمنين تكر علي كفواً بعد قش حسب إلا لا ولا قوتي مزلت أقدامه فلقصن بالرحلة اسك الى لي مفعول بهجا حسبك كجيرة مؤمنين تكون عادف معنون عن النور عذيق انت كرعديبا الله كفلن امرك عامهان ومَن يتوكل على الله فهو حسبه بيلمث إذا عقبك أشكذا نبي محمد يا غير كيف يسك أكوفلا قلك هو أكوفي ألو الله الله أدرك أكوفلا ومن تبنى الله أكوفلا إتباعك كراء من المؤمنين إنت عقك الرميس مر لا بعد بالقصة أنه ليسوا بنا بس دعانه وإمن دونت يا أيها النبي النبي حق محمده حرب عربي قذان المؤمنين أنت عقل رومي سواء أتقول بارزة على الكتاب، إنكم أكملوا قبل يا جماعة تركيا، هوني باركة، بود الحية، قادري يا دكتور على أن كرر بقى الجريلات هنا، ماركين كروز دموين، كرجال كألا بد دينك، كل كارديك الرسوم كا، مو حقا النما موجية شرفت يا عزة ولله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المنافقين لا يفجروا فلقوا عزي شو يخذ لهم شايع النبي صوبني حرر برجي أناي أقوادي المؤمنين انت عقر ميس على القتال تقال خوف برجي أمرك يديك تقالك مستفيدنا كذا خسدا أو ضنطا أو أريدا Kädet voi siitä, että enkun jotta niitä hän on, jutka on ilman räjäriä, jota heisbussi, joka on kahdoa, halu minukum, jotenka muumin tässä, isruuna lavaten, sabruuna, tulegadanista, yllivu, heikatka näin, me anteeni lavabokul, kun merkään lavabokulilla lavaten iskori, joudu, niin kiva tavam, heko äänen, niin kiva tavam, وإن يكون الدواء هذا منكم لذلك مئة حتى أتبقى المؤمن حسانة يغلب ألف عمي كما يبقى أتكاناية من الذين وعاكمل كفروحة قبانية لماذا؟ سيئلين انتبانو أتكاناية لباتان ايقو أتكانيا لبا بقل بقل لا يكونو أتكانيسا وحيقو أتكانيا بأنهم بسبب أنهم قوم ددوي أن لا kono afgalku majiro iimanku majiro garaadku majiro wuxuu waxa yihin lama arko ee waxa uu ka dhigay xalaanta naga annagiirana xalaal tobne markaa الله cada ee markii dad la rag dagna ciyaad qurux dibna asxaabiya أي maxaa ay qaxii jireen dulka salkiis ay قفكي xoyan jirin har gali jirin ayada حول حكمك والله أنا خايف إلى وين لنا سخيف الآن ايا خفف الله بفود أيديك أنكم حجينا ننكي طبعا إسكبيه والله يدين كفود أيديه وعليه وهو بفر وجا حتى أوجي هاي فيكم ان ذيك اللحمية وكجرا هو من إنت ضعفا تغيرا إيمانك يبعسوب حتى الإسلام كيل ساق عليه كل كان ضعف بعيد كجرا كل كان ننكي لجرا طبعا إسكبيه ما برحيا ما كان ليدك فودا يديتي منك الله من علكه قال معكوجي من نجع عندن كلظ من نجع عندن كلظ فيكون هذا هذا منكم حجينا مئة بقل صابرة توق هذا يغلبوا حيكات كأن مئتين لب بغلها قل كان منك بلبوا فيكون هذا منكم بيدك حجينا ألف هذا تكون مين يسقها يغلبوا أتقانا يان، كل كأتقا شدوه بإذن الله. ما كان قولا، إيه إل ذقال، إيه عب كلامه سعوته، وعيله سعوته أيضا كأبي. وتلك الأيام نداويلها بين الناس، والله يؤيد بنصره ما يجا، كمن فئة قليلة، خلفت فئة كثيرة بإذن الله. كل كنصري ومن نصره الا من عند الله العزي العكيد. قولك بإذن الله أيها وقعدك أنا أيها وأن الله أبوين كائما وأبدا مع الصابرين لذلك صفر أيها معوضها بالعون والنصر والتأييد وتوفي وعن صفرنا أحبك بكفرماي يا أيها النبي نبيك شرفت بضانو حسبوك أعدك كوفلا الله أبوينو ومن دفنو أكوفل أيها لتباعك كراعي من المؤمنين انتهى القرم أي شيء يا يوحنا النبي يسوع بن الحريض بره أو جوابي عربي المؤمنين انتهى القرم أي على القتال فقال كلكم كي يسكون عربي ليكون هذا هذا منكم بينكم مؤمنين انتهى عشرون لباتا اللب atan صابرو تلقاذا نايا أو حربا في النفتي ينقاتلوا كسرايا هذه لا يدين كإله يغلبو حيكاتكم مئة تيني لبب قلبي بإيدى الله اللي إذن كي وقات كان أيام ويكون الدواء هذا منكم إذن كمؤمنين تعاقين مئات بقل صابرة صبري يغلب ألفا كم بيكات كان بإذن الله اللي إذن كي من الذين عكونكوا كمدين لقات كفروا كفروح قديري لأنهم قالوا أي قوم أن لا يغفهون لا يفقهون وحفاق قرم اللي ولا صبانيه اللي دي ولا دينتي اللي دي ولا مصالح ذو دي ولا أوامرتي لا فري ولا نواهيتي لا جريء بي وحي كرنايان لما أركو هل أنا هداصة خاف الله هو يبفوا ذي ذي عنكم عجينة أو علماء أن فيكم إن عجينة وقصور ياي ضعف تبريره فأيكن الدواء له منكم اللي كمؤمنين تعجينة ماتون بقول صابرة توم صبر إذا تغلبو عيقات كرنايان مئتين لا بقول بإذن الله أينا أوقات كان وهيكونها دو هذا منكم عجينا ألف كون صابر كون مؤمن صبر إذا يغلبوا ألفين لا بكون بأيقات كان بإذن الله أي أوقات كان أيام والله أبوينا مع الصابرين مع يدان خاصوي مع يدي عام مع مع الصابرين ترك صبر محمود أيوب تأيدي يا والنصر أيوياي كل خاص صبر كنا ما شردون في تأييد الله وعونه فما لم يصبر على القتال فليس له على الله وعدم في نصره وتأييده حدث صبر إما إلى أدوا مملك لكن دل صبره الله أذكان يا سبحانه وشجعي عدد لقائ كن كريم وقاط مسلم كواهرو اتنا عشرة ألف لبيئة منكن يرانا لغامات كارو ويا لهم مجرد كلارك أكمل غزو مرت أوكاره إن مسلم خشده يكونها قال أنا بقول يا كنتن يكونها أيضا النبي قال ما كان للنبي أن يكون له وصرة أيضا وحي الماميس أغنيمة في بدر بدر سينو سجنى جر جر في عن باله لي ذي الدنيا ملكي جر جرتي تحت الوجود قد قال حين الجوصي قال لي وحنا الله قبطي وأنا الله وانا فردى اومكه كوسبه وملا له جوجل اياس بنه عليه الصلاه والسلام أصحاب الله تشري ويرى عينو كين مر رجل رايقه ديبي ابو بكر يا عمر سعد بن معاذ عبد الله بن رواحه شد عشر ثانيين هذا الشيء أبو بكر مركي رسول الله لو يري معن يا رسول الله هم اهلك وقومك وعندما انه يقولون على الماء أو على الماء إنه الحميان قال لك يا ابا هل يستعفوا؟ أبو بكر بو رسول عمر بو رسول كيرو معي قلته قال رسول الله أهلنا كوماه ما هو محلك ولا أقاربك كذبوك وأخرجوك وعهدوك سوقو يكباني يا كل ذرري يا كبريم هذا هو هذا ألا قليا فتبعا تكن نماذا يشيكم الدلو سيكون ديها يا أداب دي الدلي وحالكو غورعوه اذا بي لقى بقائنا وحي بني هاشم وقوشكينا عليها غورعو وحي عد عدة ندها أنا غورعي منه تميمنا أبو بكر بها غورعي باكا أنا قانان منك؟ نلا أركبها غوشكو وضوحي اللقاء حالما كريوه هل غورعو كريو هاكم أغلبوز عبد الله بن فواحة عمر بن كرة عسناي لكن ألا غورعو intiyaad banana la ga sari la kor iyo intay nuur urinno oo aad atubna iyaga aan ku guubno lo eenaynaa marchi muwafaqal waayo aradi aflaaqna qotir rasuulku wuxuu yiri mar hada idinku is diiday hada maal martan waydin ra'ila hadaas khilaafteen alaana qof iyo duqiyad baan laga qaaday مركي ka markii lagaaray raga guuray badar haqi loo noqday anaantaana tii ku hal isku xanaantay markaa hore idin koobunki wakuu adkaanin qowli aduuda isoo tag cusuba maad wax qafara isano waxa gacan diina galaba ma siidishan waaw haqa fara فقد قمت بها واضحة قوة منها كل هذه الليه يكون صورة الحليو سواليكا مواطن منك كل كا محافظة كانت إنه يقلسينه كل الله قبطه ما الذي يدعى فرته أروري انت يوسي قينتي لا تكوك فتان مالفادنا وحادكو كفتان لذلك بدأي حولها قبطين منكا وحي مركو ار الله قبطين ماهانه حولها اندن بأس فرشدة ايه لقا قادم ولبا وحي دين قدرني haddii aan taajirin xagab daran waadin qaballa ayad kamarkayso dege oo rasuul kula wada kor u seexay oo himballa billaabay siga loosigtay subanuhu uhiir adaab maanta intuu isoo gaare wari miiso gaari hanar dajin mid af yar tii oo leeyahay la yeyinyo yiri macalay oo loo oyna yaawarka waa moogiyay inno seega xogow waa laga yacyahay isagu illeen kolkoreba taladan dhan مركو أركو يري حدي أرنتة أتقوى يس أنا كجرو وين لا هو جاية حدا أنا كجرين كباكيتو سحب يا كيباتين ووين رجنت كدجاية أنا فراندا حقيناية إلى و إلى إيشي ووين دي قاية وين كان يذكر جاراية حدا مش خذ اللجوء يا كجرين أنا نفتيه أنا هو جاية مرك عساورك إلى شري خاله تعال إلى ما كان جد بما وهو مناسبة حنما مضاءها للنبي نبيك فأجد ماها أن يكون إن هو هذا له النبي أخرى قفال إن أعداد أروريسان ومالسهو قيسان تفجد ملك تنية حتى يسخن إلى النبي أدكاظو في الأرض دولك أن الملك يقوى لغاية بيستو إلى آديالتان وحنوري تفجد وعين لك عنقليه وعين لك تسيريه كلك وحاوح أروريه وعين ووديه يتالي الدنيا دون أنا أنت أرى تريدون ما هو هادون الدنيا بربر كان الدنيا انتو يمات بابايا ميات ربطان حتى هذا الدنيا دون تهين ودوت كان لقفالي حقا أهل لك تعدم تنطي والله يريد لأخير إلعجانيه دنبداق وروا وهذا الدنيا هو فلي مايو والله ايبه يريده وحربه الله خيره جنه دونه اياه وإذن كإذن الله دونه اياه والله ايبه وينه عزيزه الله دوميه سكادك حكيم مامول وننزوه يوله كتابه قرآن هدو سنجيره من الله ايبه وينه حقيه هر الله قري كتابه قاسو صباقه هر مريه لوح المحفوظ كيال نحاينه كتالي إن خليمه الله يذين بنهين دونه قولك واكفوا ذاته وحباب إملها يلا الندياشي هرة أيه غنيمة أبناني أيه إدينك لا إدين بنائي لها لكن واكفوا ذاته حتى نمقاديرتي هرة أيه إدينك صلاح يتقو إدين قرنيد إن هذا الشقي يالحين أهل النار نعيم يا خالد قول بعد قشوه هدوس انا هي لولا كتاب قران ني الله يا بوين اجي لغات خير عمر سي مريش لو يلك العرارين ايدان دند او مصلحه دوجليسات في فكلوا اسكعوا عدت من موهيات خلينتم قال لك هشانو انا مركي هوري كبلكوا اجاني يغنم انا مركي دند ابي فرسه وقالت حلالا اشتغو اذين حلالا طيبا هو ناكسر لكن سيدي نجود اهانيت واتقول الله اللا كبابا إن الله يبوي جفتي عذاب عظيم ليلي غفور رحيم بكتبه وأنه يبن عفيل وأنه يبن عفيل اتغواء هذا إن الله يبوي غفور إلا لا بدن البدن لتعيبه فالكدنبيال كتوبة كينا أي يقول بدن في البدن يعي خحيم بالمؤمنين انت ابرهم إساء الرحضة في الدنيا والآخرة الله أقول نحر ما كان أجد ماها لنبي نبي أجد ماها أن يكون إنه هذا له النبي أثر قفاة حتى يدخن إلى النبي وعادك هذا في الأرض للك القديسة تريدنا موحدون إيسان عرض الحياة عرض الدنيا أدوية بالبركات عرض الله أقول بحيي وحيي ما دي باب أوه الدنيا واسدة فلنهو قالوه مانتكو من توا أراد بريناوا أغار من توا عافما بريناوا عون من توا نور بريوا جري من توا لنا يرنيمو بريوا جلو عرض ما ليها مكروسني ما أوحسك بري بريله ساس عرض لوجو بحياه تريدين ما وحدونا اذا عرب الدنيا الدنيا بيربر كذا أضعه يسلا مركي والله يبنا يريدوا غربة الاخرة اخره دونا والله يبواين حزجه ألا كاداك أدوه مديسة حكيم محمل ونكسون مرتبطون يولا كتابون حدوثا جيرين كتاب الله قري من الله إبوهين حقي الله قريب كتاب قاسو سباقه الرأي لمساكم وعايد داري لها فيما كدرت إذنكو داري لها من الفداء فرشادي أدقاد لك أدقادتين بسبب ما أخذتم من فداء أسراء بدر بدر قارد اللي وقف فرشدها كقالتين حلاف بعيد ذالي لها عظيم هو يهدف كل حنا على لي مما كيوا احكعون هاد غننتم كالتا كقبستين حلالا يسقوا ايديم بنانو طيبا وناكسا واتقوا الله يبوينك بقى إن الله يبوين غفور على للطائبين انت طوبتك انت ودافد بدا رحيم والمؤمنين والنحر يستور Marlavaat. Ya juhannuivat he, heidän kanssaan. ay oli, että Abbasin veli Abdul Muttalib on merkivä ja tekevä, mutta heillä on tosainen, mutta heillä on tosainen. Mutta heillä on tosainen. nabiga heillä on tosainen. Mutta heillä on tosainen. Mutta heillä on in Mutta heillä on tosainen. Mutta heillä on اوه قد بيو مركا اللي مابده اوكي حدي ايمانكي سلوه قاده هو الوالده بيوه مركا سعى النبي قويري دقالكة بدر مركي اللي ايمانه اوكي عباس نينكي نورالكو قبتو اوكسن يعني اللي قديري صدحنين ايو عباسكو جيري <تسجيل> خبيب برتلا قنقنا اوكي فاعذانا نسيبكيس حديسة نورالكو قبتو حالا اوكسي مو عباسك عانتا قدواتك الله قفالي بقجرة إستغية الله بأذروية أيال الله قفالي مركي الله قفالي أيوه نفيق أوي من والله والله هذاي وخير وادي أكتاين المسلم هاي ده بدن عسلس هني خلك هاللي علي يحولها وحي أن كلها هاي بدر يال شدحنا هاللي قال لهم وهم يحوليه اللي يقول عين المي شدحنا اللي يقول عين المي على, علي كشاد الحكومة حد أنا قال هوسك و قال خلاص الله صار دجال كشي، هذا اسمك وحيد وياي أنا وعنصب الحين وياي، أفرت أنك وقياد أنا قال لا يسار عنصب الحين وياي، لما ذا ويل هذا يكون هناك زي ما ييجي أذنيه أذارك أن أذار بناه هذا يقعد مشدود عزك كين، هذا الحين سنان قال قسم مركز الله ليسي ابله محمد نقم دون لما اوق حاد جيريده ما قشوا قري حودنتيسا نشان قد باكيا عدايد ان كل جلا كا قادبوكه البايس علما تمام المركز الله مالكي ميسه كوجي او لابد ان عباس اني ام الفضل بنه ابن مؤقي يا كو سيغي كل كان انك ilaa rasuulta ay wanaagay abaa xoogaagii waa bixiyay aydaan u tacadiyatin la leeyahay qoladiina la gacan galiyay hadii ila qalbigiinna khair kuugyay oo leedahay sida abaa soo kale iimaan hore ay jiray oo aan muuminahay hadii مالين تيستغاله مطابن بيقلن جيره قلقا مركب المال ما وحكا قشن ما غير المسلمين تألوه ورده قلقا حولها الوعل مايو كوان في دهان الوعل مايو لكن مركب مسلم نقطو حدي قلبه غوانا كجيره وحان لغا قالي وحكا في عمالوسينك وحالا سوكاري كوردان بي إنه بيقى ودير البحري أبو هريرة وكا كان المال أو كأصحابك يومين مساجد كلا ديجي مساجد كمرشيلانجى أبباس عباس مي أو يري أوراقي لجى قادين أورادو جي جاموكي بنورادوكتاي وحنا وحكا قاتو إنتو قادك أنت كعاد بلوين كان كوساو قابتي أي واحد نظم عكوسي دري مرتد حد بو كوسي دري خلقاسو ناديق اوو خایلاق لو گلا قادیم ایا دریو وای هی هیلاق قادینه په دغه شریس لوو ساری مای ارا قادانه ابا سو مرکه دغه وانه اسګله جیدان ا یو کار ایا مسایکی جووان کی خپل مهل مشه تاګای سیده قرانجدی بلګال بل دینه بل مدخ نګی لكن يساكي يساكي يساكي يقوله راي قال تعالى قلوا حجرية أيها النبي صوبانو قلوا هذا هذا لمن دادك في أيديكم جميعين كترة من الأسرة أسرة قريكا لو كوان لقفال عباسو وقايا اللي يرى وعاد كترة يعلم الله حدي إبوه هذا في قلوبكم كوينان لقفال الله بيالكي نقول خيرا وونك خدي إيمان هذا إيا إخلاص إيا ونك إيا متابعي شرعة اللهو قاسمه هذاي لابد إنك وجرته يعطيكم إبرة بيد سين دونا خيرا واحكفي عن مما وقع وخذ اللقاي منكم يدينك أنا تكح نوسنيز إيه فيدل يدينك قاضي أنا هلا يدينك قاضي واحكفي عن باء بيد سين أيه تروح يدينك ودرائيه أغفر لكم كففيه الكيننا إن إبوه الذين دافعين والله إبوه إلي غفور للطائبين تتكفك كم مغلا الله لافيد بداوه رحيم بالمؤمنين انت الروم يسير عدنا إبوه إليه إبوه إليه إذا كان لكي يجرمكوه أن تضبعه أهلا قفاري أهلا وافي عنا يوحن لوعلي حدوه نفتوه دمصلحة رادية أن إيمان قضى بداعو له ايه يكون جرسا مركيوه اللي دين عليو اما اللي دين دورا اللي دين دقاليو حدو فكذا اما مسلمين تقابوا ورا حقيقة ليساهم دي العرقاتي مبارا حداد خان الصميزان ما كان اللي دين كو إلا المكادي وعربون كل هذا دقاركو فكتان حقيقة ليسا خالة تعال وان صوبانا هذا أبقى صوبانا أبقى ارتادا لا يابد مالتا فقد وحارونا إنه خان الله الله خيانه من قبل هذا كهر يقول أبقى سميهي فهم كان منه الله عنقليهي قل كي خيانه دي هو رقله أي أبقى عنقليهي وإذنك إذن مكاليهي وواتن بدغل وقب قبطي والله أبقى وينه عليم الله دوم ديسه حكت به حالك هذا وأقون إلى أغلب حكيم أن لما أمو الواناكزم أمو ارتبطن لبداً آياد أدنا قردي قفالك إعباس ويينك أيها الرمود القابلة يا أيها النبي نبيك صرفت البدانا قلوا حدوط هذا لمنددك في أيديكم يعني يلقينا كسوغا من الأسراء كوى اللقفالي يعلم الله حدي إباوك هذا في قلوبكم كوين اللقفالي لا بيالك هذا قدوه هذا خيرا واناك إيماني يطاعيه إخلاس حدي أباكوه أكادو وحيبوه أبا يؤتيكم إن أبا إذن سيندونو خيرا وحكافيا مماكي وخذ الله منكم مينكم إذنك أوه يغفر لكم وإي كفري إيا شركي يقاليمو أدهرو سمايسانا وإذن دافا يا أب والله أبا وين ففور للتائب إن تقفك كأنك تعلو دافد بدون تعيم بالمؤمنين أنت رومي سأون حارس بدو وإي يريد حتى يكون لقفا لي دونا خيانة كأديك النبي دعرت هذا أو أنت إخلاصي دع أقوس أنت حركة هذه لجد بهو أول لجايو أو, أو فيديه لعليو أي ملك هذا كالمية أولاد كلا فقد خانوا خريو خيانين الله إيه بوين من قبل هذا كور أو أنت سادحودي الدين تصدق يا تمسنا اللجوه أي او مغلوا أي خلفك أسد بدر الله يجيك عن جليه هامكن الى هذا عن جليه منهم ايقا قوينك قب قبتي والله ضوينه عليم بخلقه وان في الله واقوم بدن حكيم مامول واناكس في تدبيره شيء وهو مامول ايكم مامول واناكس يا اينا الذين امن اياتن لغا بالا الى اخر السوره اياتها دمان وافن اياته و هي درجات المؤمنين مؤمنين ليس على درجه واحده وعلى وتيره واحده قسم من معها قيم بلنت قالوا ده هو رئيس الايمان والهجره والمجاهده بالمال والنفس انت اخي اسكودار كلكم مهاجرين منكم مدينه كتغي الايمان والهجره والجهاد بالمال والنفس أنت أشخض عليه وما دنو ما كا تمعنت كأي الكذبون. إلى جواب فضل بدن قر الله الله لا مكر تاجي مجيك. إلى جم مركب حانة وحيمانة يس أنصار إلى جون ألي إيمانه والجهاد والنصرة والإنوال بأشخض عليه. إجربي باكما كان. إلى جو لكن إيمان هي جهاد هي قرقر. أي رب يا رسول وقرقاره هي صدوي أي مهاجرين صعبوا أيها إيقونا درجال الله باك بي قلعي درجال الله باك بي قلعي وحي إيقا وقتكا كدب بعد سلح الحديبية وميجيهاد إيقا هجري واحوال باك أي قلعي أيها قلعي قوله اللي دو إيمان كودو ناقصي إيقا إيمان بي لي ما دين في جيدي بي كتاكا إيقين أولا فنقروه أولا دواء كلها دو أحداك دونتان تفتو أربعة وأخصامة أفر طاقه وسد بيال أيها ذرك دونتان ما يربى ذن معناه وكي من سيدا في سورة طوبة وكري يقول من دونتان وصابقون الأولون من المهاجرين ورنصار والذين تفعوهم بالإحسان رضي الله عنهم وفي سورة العشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين تبوؤوا دارهم والذين جاءوا من بعدهم أيها من دونتان كل قال تعالى أيها الدانهورة قيمكو ذيبو شيكا إياه حده بأن لسوحلين دون إياه وأبال قدكو ذيبنو شيكي قال رب العزة إن الذين أخيارت آمنوا أول وقبل كل شيء الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه وأنبيائه ووعده ووعده وجنته وناره وحي أبا كله كور رمي وقضب وهاجروا غادروا من بلادهم وأهلهم وأوطانهم أقلضودي إيه عرورتودي إيه أهوانكودي إيه همتدودي بك ألا درتي وغطاقا وحسا للماء سدح وحي بدر وحيبذر لقيمواه علي بن أبي طالب حمزة بن عبد المطالب إيه أن ينكي كلينا ديركو ده جاهدو دقالمي بأموالهم هيقو حوره ديوة وأنفسهم نفافيالكو ده في سبيل الله في أهدين تيسا كورياني ديدي باي قدك علمين إنا الله مهانا واحكا للعابدين حقا نوص الرأيو باي قدك علمين دانكالا قدك علمين ميان قول الله سواء مهاجرين حكا بي قول الله بات باكوهكنا والذين أخيارت آوو كوان دومي ايو النصرو اوهي اللي أولئك اللي بدأ قولو ومهاجرين ينصر بعضهم قاركو أي أولياء بعض قاركك لأيبا يا جو ولا لا أجعل أريش يا أريش كمذا والذين آمنوا حق لكن ولم يهجروا أن هجرانين قريه هذه جولة عمرك هجرتي يا ربي يا رسول يا دينتي أكلفنا لي قريه هذه عروض هذه أوان كلا يا مال كلا هو اسمال لكم من مسجنا عدد من ورائهم يكسشدوه من شيء واحدة قيوا اسمح إكتان قل لهم ما هي وحنا إني كما قلنا تنئي قارمة حتى يهاجرو إلى عيشوا هاجرا أو يدين مدان اسمح إكتان قل لهم ما هي لكن يقام ما شوذي ما قال كارح هذا يواررتو كرجعنا إلى ويدستان سأل يلايا قال إياه إنك إجا والله لنا وإن استنصروكم حتى إذا نكّر كاردالباي في الدين إذا نكّر كاردالباي معلمينه صادرة وإحنا برا قال أنا لا إذا هي اللي جاء الناسية حديثي الآن فعليكم مهاجرين دشي دشنا وهاك واجبة النصر كركر الله اليوم حد كركر ناقصة أو مؤمنين يقنا قال إذا نكّرها الله اليوم لكن جاء هجرة ذكية جاي هي قردن لا تجعلهم أيش حد يقردن لا تجعلهم أيش أتبلن ليه ذيهم ليه لا وقرء أتبلن كل ذيهم بد بادن هي تيجي قليل هيش دورت مركل الله كله للماية كلنا إمام بيجين لا وذاك كلنا ببلن بيجين هل إداري بلنكا هل يا واجن كيشوه جون وعي ويش كبيحه أنك قالك العداي لو أرتي ويجين هيلنا لكن قاله أنه بلن لناي، فبلا كوتشناي، بلن كنا جبين مينه إلا على ضومن. دقي دائما وجيه لينا كركب بينكم دينك يو بينهم قومك من ساقل أحد موافق بلن لا تكيرج ولا أحد والله ولا بوينانا بما تعمله عصامين يسام بصير وعد يوحيد بين سجولته أنت نو نعزم ولاك نو لوجي أنت حناي نوال ما تعملون وعطة المين إذاً بصيره إذاً بوه أجهده كالذين وعطة الكفر والكفر الملة واحدة إذاً هو أما بار هي قلبات هي سياسة وحي شيئان بحي شيئان لكن قال إنهم مديه يارك والذين وعطة كفروا حق الديري بعضهم قار كتبة أولياء أو بعضهم قار كالحيقة إذاً تدقي محوقي سمع مؤمن هي كافر كل كافل الكفر ملة واحدة قال دمانتي انت ورالوي مو من لما انت سنه ورالوي اذا سده هذا نرته لو قالوا ولين دين لو دو خرميس او اي كو خرميس قال كلكم مؤمن يا قال خراب النقطه مؤمن لا مؤمن وخراب يسوايه كل دولتي قسمتاي ولا باندي لكن هذه اللبده لو كانتاغن هي مو من لما جه دوجاني هي قال قال لما انتين اوهي اي صدا و هذي قملك المؤمن تاي مؤمنك كالأبحيري قال ناكوشي نفذي عانوي حدان صدا الليالي إلا تفعلوه حبيدا ايدان إنك المؤمنين تأوالالوبين قالنا ايدان مارين تاكون وعاهان ايسا فتنة قالمية شرك مسلم كيبا قالوا بي او مسلم قالوا وحلوه داقي انتها اجيرتاي اي يروب قشاي ترسيم مال او دمات وهو ده مات ونبه هده يلغبكو تقاننا كدران يقول هالكا جوغي تقان ومسلم دحدي اللقود بي يلغب حقه هده تقان حرين تالله اوه ورعشين له قري وقال لدهوه يعمل على الله صلاح مركادات اقونتو كو يرتا ايمان كانا كو يرياي اسكماديينا اسلام المضاد اول بيحبري على الورقة تاسا ريكو كل والكي سألوه دقالي قرار مركا إليه قلبك أو دماتي برلا ما أصوصا دونه سلوه كان مجرده كل أره إلا تفعلوه حديدا سايولي فكون شرك شركية قالمة في الأرض أهانيسا إذا هو فساد قصي الله كبير قلت يخرى لقصة مهاجرين يا أنصار ومرك يخرى أول علمته والذين اخيارته امنوا واقروا بهايجروا ايمان كي هجرو كودرسدي وجاهدوا دغالمي في سبيل الله الى دين في سكوليري ديالو كودغالمي دخلات للمو عين سينى مهاجرين فكيمك كتغاي المدينه في سبيل الله على سيفاوي من من كيسكو دراي انصارنا واطن يا الذين ونصر اوغرقاري الى اوهر اولايك لبدا اولاي سخداري هم ايقا كريهة ايه المؤمنون هو ايبره ما ايه حقا نفحان وصدقا فنحان كل في ايمانك وصيد الله سيكون توقيت لقو سميين ابل إيه إيه وعي وعي الله إيمان كواسيدة حجرة كواسيدة <تصفيق> جهاد كواسيدة مغفرة تنبي الله والرزق لنا كريم ونقبلة لنا في الجنة إمارك ورانة أن لك أصبرا لكو بيبتون حدي إلا حنانة أن تري أعذر لك بها مطالبة إنتمسع حزقه كريم كابا إليه إذا كنت بقولك المهاجرين ما مكالة فوري مسلم كنا المال والبقى بصدي تبادي بإسلامك كسوق علي أويحوا نولا سمييي والذين ذاتك آمنوا حق الرمية مين بعده مهاجرين يا أنصار كدب بعد الصلح الحذيبية ربك إسلامك قالي حدا نوه هاجروا يمن يمالوا البال لقيمي وجاهدوا دقال لماي معكم إذنك مهاجرين يا تبين إذنك ردك على القلي فأولاك منكم ينوه ولا له أعسكم دباتهين و أولو الأرحام لحلقة و مركي أخرى هجرة إيه أخوة الإسلامية اللي يسهدها الهجرة مركي دمان الله له عليا و النصر يمساهره يأواله صدع هذا اللي يسهدها الله أصباب الارثي ثلاثة صدع شيبه اللي يسهدها الله نذي وعه وي نصر وإن لو وضعنا شيء تكلنا وعوية وي نكاح مساهره اللي يرى لبدأ الغوزتي فسد حذوه ولا حريمون إسلام لمن أنا وشرت يا إجال مسلم لحليم أيه كل خاصه إبيه وقولوا لحام لا تكره مني ماذا وصاحبه وذا شيء بعضهم قاركود أو لاحق بالبعض قاركال في كتاب الله لا المحدود في القرآن كي لا بدي بكتاب يقرأ إسكحيله أو يسمع العيا إن الله يبواينا بكل شيء وعلى أركانه يلكه حليم خبيوه قوم بلن أو علم يسوع كبح حيان لارك أو جملة هي ذنوع ديا وعيد أي سوجلة بأهل الإيمان والطاعة يبغض أو سوجلة بأهل الشرك والمعاصي وعيد وحوم سميان وهلاقي أنا الله بالمرنايا روح سميان وهلاقي أنا الله بالمرنايا إن الذين أخيار سامان حق الرمائي وحجروا كتر وضم على درتي وجا حدودا قال من أموالهم يجمع الله ديوتا وامبوصهم نفيا دي الله في سبيل الله إلى دين تسكريه للدالة كذا قال لهمي و المهاجرين في مكانتك تي الذين أخيارته شر مديناه و المهاجرين دومي ونصره لي كرايك أقوى بعضهم غرقوا بأولياء وبعدين بعض كله خجوة و المهاجرين أنصر باحجة مهاجرين باحجة ولوه وإن لا يسحبوا أو غرابا ليهاي ولا رأيهاي أي سعليهاي لوضا لغمون والذين دذك آمنوا فمن يحقا لكن ولم يهاجروا أني ماكي هجري الجهاد مننا كدر ما لكم مهاجريني أنصار إذن مصقنا من ولايتهم إذا قلت شدده حليلين تودا من شيء وحبا حتى يهاجر إلى أكسو لكن وإن هذا يدinka جرجر في الدين يدinka جودي سيد يدinka جرجر دلبا عليكم وهاي دم كواجبه الناس لو جرجر أو قاله هداي ده واي إلا على قومه اذكركم اذا نو جرجر بينكم يدinka يا و بينهم فكأنه ولد النساء كلنا ذكوا ياي ولا هو ضوينة بما تعملوا وعثمان بصير حدي هو اركيد بالان فجزيكم عليه حني يا زمبا وعصم جنبه اذا كنوا حسابتهم عليه اذا كانوا بالمرنيا والذين وكفروا حق دينا بعضهم غار كودبا اولياء وبعض خرق خريقه قول يغا قرابيه خياله الا تفعلوه حبيدا سيده بيدين شيغا ومؤمن ورال قالنا تكون فتنة. بلأ إيقال لما وعيها في الأرض الوك القديسة هي أفساد قصي الله كبير وين ومعاسع والذين ددك آمنوا عقرهم أيهاي وهاجروا هجوة أيهاي وجاهدوا دعالمي في سبيل الله إلى دين تسكر يليد دي ذواء مهاجرين هي أولذين ددك آبوا قواتوا أيهاي ونصروا أقرقاري أولئك اللبدا قالوا هم إيقا كليهة أيها المؤمنون فبما وآلا الحميية حقا دبها وصدقا رنها لهم وهي فالكدوليه ربي قد أكت مغفرة تنبي هي أول رزق عنده فريموا ونقبلا والذين أخيارت آمنوا حقا الحميية من بعد مهاجرين يانسار كدب بعد صلح الحذيبية وفتح ماكا ذات كالي بعد صلح الحذيبية سنتبهولا حيسي من بعده دب هذا كرمايا هذا روان هجروا فجاهدوا وذا قالنا معكم انكم مهاجرين يا انصار الذي دم باذن الله فولايكوا هراجه دبك يمين منكم باذنكم من جدي اولئك قولوا لهم نرشى ذا هو يسو صاحبك كابتل نسب بعضهم قاركوا او لا قرل ببعد قارك قال في إلى كتابك سيكوديه أي سيكو حق لئيه يقا يسدح الله بسرورنا يسحيك إن الله يبوينه لكل شيء وعلى هارك إذا الكي أما هم أما سن حليم حبي واقوم بذون والله أعلم